وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا توبا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يوم الهل للمجرمين ويقولون حجرا وَقَدْ جِنَّ أَنَّ مَا يَعْمَلُونَ مِنْ أَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ وَبَاهُمْ مُنْفَرًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ فِي مَأْمَنٍ مُسْتَقَرٍّ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا وَيَوْمَ تَشَقَّقَ السَّمَاءُ بِالرَّعَامِ وَنُزِّلَ الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعرض الظالم على يديه يقول يا ليت انتخذت مع الرسول سبيلا يا غيلة ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان قدولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا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 ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحب وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجودهم إلى جهنم أولئك شروا مكانا وأضلوا سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا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 وعادا وثمود وأصحاب الرس وقمونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تكبرنا تكبيرا ولقد أتوا على القرية التي امترت فطر السوء أفلم يكونوا يرون بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك أن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليبلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه هو أفأنت تكون علي وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام الظلام ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء نجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قذبناه إلينا قذبا يسيرا وَهُوَ الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته مِنَ من السماء ماء طهورا لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فابا أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا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 الله أكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقدرًا منيرًا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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ إِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا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 وَاَيُّهُلَّقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبُدُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لَزَامًا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 وَمَا يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عَنْهُ معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء مَا كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن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 قال فانتهت ها اذا وانا من الضالين ففترت منكم فترت منكم لما خفتكم فوهبني ربي حكمه واجعلني من المرسلين وتلك نعمه تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل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 قال فأتي به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للمليحونه إن هذا لساحر عليم يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَا زَالَ تَأْمُرُونَ قَالُوا ارْجِهْ وَافْهَ وَبَعَثَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ معلوم وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هَالِدِينَ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا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 لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا مقلبون إنا نطمع ويغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين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 فََّّاتُ وَعون وَكُنُز وَمَقامٍِ كَرم كَذَلِكَ وَأَْرَت نَا بَنِي الصَّائين فَلََّدْ ت... كَذَلِكَ وَأَْرَت نَاهَا بَلهِ الصررا لَفَتْ فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى للضرب عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم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 وَأُفِذْنِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ سُومَانٍ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون مِنْ دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكئوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون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 ما لنا من شابعين ولا صديق حميم فلو أن, فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم